Ja będę na mnie każeromannom nam łutuje wala wa ma من تحل خطوة الهون ما همني سحر الحالة يا أولى هدى وزولا دمشى من تحل خطوة الهون like you. وصل حد العجاب عند الشباب لي عشان تحوم من هو كان قامتي عرضي يا أنت أنا ميت وزين لا ت H ni ła ينطر تجي ناس تعلوا يخاطبون راعي شعور المحترين دقت الباب ينطر تجي ناس تعنه يخاطبون ردي وتور Wielu z nich jest w Yeah. yeah.